وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت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 يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن تُقَلُّلُ لَمَّا جَمِيعُ الأَدْنَى مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 افلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وَآيَةُ الْهَمُ الْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُ مُظْلِمٌ وَالشَّمْسُ تَجْرِيلٌ مُسْتَقَرٌّ لَهَا ذَارِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ من مفله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من وَمَتَاعٍ إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْمُرُونَ أَتِيهِمْ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْفِقُوا مِن رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا ويلينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون